الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمة وإياك نستعين إحب الصالحين المستقيمين. I'm mm -hmm. كثير والشعرت كل شيء wa tu wa sa tu wa